ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ ما يمسكهن إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير. 119. الكافرون إلا في غرور 110. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور 111. يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا 113. ويمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون قل هو الذي في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ها قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أَوْ رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أَلِيمٍ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين لفضيله الدكتور غورا راتب